on a Quan protemos وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من قُم إِذَا دُعِيتَ إِلَىٰ إِيمَانٍ فَانْفَتْ نَذْنَبِ الذُنُوبَ نَنْفِغُ إِلَى Hvala